بسم الله الرحمن الرحيم طاصيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع كألا يكونوا إن شاء السماء مؤمنين عليهم من تلك لعلك ننزل نفس إن يأتيهم ش ر ك ن الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات م ض م ا ن و ا به ي س ت ه ز ئ و ن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 و إ شركه ب ل ا ل ع ز ه د ا ل ر ك ي م ع و ي ه غير ربحيه ك ذات ئ مضمون ا ا ل ظ ي ن ق م ف ر ع و أ ل اجتماعي ق و ل رب إ أخاف أن يكذبون ويضيق ص د ر موسوعه ل ينطلق ل ا ا ن فأرسل إ النابلسي ت للعلوم ع ا ل ا فرعون ف ق و ل ا إنا ر م ي ه شركه بني الهدى للخدمات فينا من عمرك سنين ف ع ل ي فعلت وأنت من التقنيه ك ا قال ف ف ر ي ن ل ع ا إذا و ا ا ا من م ل ل ظ ف ر ر ت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي, ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك ن ع م ة تمنها علي أ ن عبدت بني إ س ر ا ئ ي ل قال فرعون وما رب العالمين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 م و س و ن ه النابلسي للعلوم ه الاسلاميه ن اسماء الله ذ الحسنى س ا ر ولن يخرجكم من ارضكم بسعره فماذا تامرون قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين ياتوك بكل سحار عليم فجمع السحره ا لميقات يوم معلوم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 ن و س و ع ه النابلسي للعلوم ذ الاسلاميه م ن م ما أنتم ملقون فالقوا ما ن أ حبالهم وعصيهم وقالوا, وقالوا بعزه فرعون انا لنحن الغالبون فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يافكون فألقي موسوعه ح النابلسي ج د ي ق ا و ا آ م ر ب للعلوم س ى و الاسلاميه ر و ن ن ل ك ك ب ي ر م الذي ع ل م ك م ا ل س ح ر ف ل س و ف ت ع للعلوم م و ن ق ط ك م من ل ك ولو صلبنكم ا ل ا س ل ا م ي ر إن ط م أن يغفر ل ن ا ر ب ن ا خ ط ا ي ا ا كنا ن أن أ و للعلوم ا م م ؤ ن ا ل ا س ل فرعون ف ي ا ل م د ا ئ ن ح ا ل ن ه ؤ ل الحسنى ء ش م ق ل ي لجميع ح ض ر ان هؤلاء لشرذمه قليلون قالوا لا ضير إ ن ا الى ربنا منقلبون إ ن ا نطمع أ ن يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا أ و ل المؤمنين فوحينا إلى موسوعه أنسر النابلسي د ي ك م م ل ل ع ل و ي الاسلاميه م د ئ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 قال أ ص ح النابلسي ل م د ر ك و ق الاسلاميه ربي ي س د ي فأوحينا إلى م و س ى أن اضرب ب ع ص النابلسي ك ا ب ح فرق للعلوم ا ا ل ا س ل ا م ي ن ن و أ ج ي ن ا م و س ى و م ن أجمعين معه ثم غ ر ق ن ا ا ل آ خ ر ي ن ى إن في ذلك لآية ذلك و م ا كان أكثرهم مؤمنين و إ ن ربك ل ه ا ل ع ز ي ز ا ل ر ح ي م و للعلوم الاسلاميه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أ ص ن ا م ا فنظل ل ا ع ا ك ف ي ن قال هل يسمعونكم إ ذ تدعون أ و ينفعونكم أ و يضر و ن قالوا بل وجدنا آ ب ا ء ن ا كذلك يفعلون قال فرائدون أ ن ت موسوعه ا ل أ ق د م و ن فإنهم عدو ل س ي ل ا ا رب ل ع ا ل م ي ن ن ف إ ه م عدو ل ي إ ل ا رب ا ل ع ا ل م ي ن إ ل ا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديه والذي هو يطعمني ويسقيه و إ ذ ا مرضت فهو يشفيه والذي يميتني ثم يحييه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 قلب ل س ي م و ز ل ف ه النابلسي ج للعلوم ا ل ا س ل ل ه م أ ي ن م ا ك ن ت م تعبدون من دون من الله الحسنى ي هل ي ن ن ص ر و ك م أ و ي ن ت ص ر و ن فكبكبوا ع ه ا هم و ا ل غ ا و ن وجنود إ ب ل ي س أ ج م ع و ن ق ا ل و ا و ه م ف ي ا يختصمون ت ا ل ل ه ت ا ل ل ه إن ن ك ا لفي ضلال م ب ي ن إن نسويكم برب ا ا ل ل ع موسوعه ا ل ن ا إ ل ا ا للعلوم م ن ف الاسلاميه ن م ن و اسماء الله أن الحسنى وما كان أ ك ث ر ه م مؤمنين و إ ن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إ ذ قال لهم أ خ و ه م نوح أ ل ا تتقون إ ن ي اخاف عليكم كذبت قبلهم قوم نوح المرسلين إ ذ قال لهم أ خ و ه م نوح أ ل ا تتقون قوم نوح اني ل ل م ر س ي إذ إ قال تتقون ألا لهم أخوهم نوح أ خ ا ف عليكم عذاب يوم عظيم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 و م ا كان أ ك ث ر ه م م ؤ م ن ي ن وإن ر ب ك ل س ي ا ل ع ز ز ي ا ل ر ح ي م كذبت ع ا د ا ل م ر س ل ي ن إذ ق ا ل ل ه م أ خ و ه م هود أ ل ا تتقون إني ل ك م ر س و ل أ م ي ن ف ا ت موسوعه ا ا ل ا و ن ا أ ل س ي للعلوم ك ي ن إن أجر أجري الاسلاميه أ ت ب ن و ن بكل ريع آتا تعبثون وتتخذون, وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون و إ ذ ا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله و ا ط ي ع و ن واتقوا الذي امدكم بما تعلمون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 وما أ س أ ل ك م عليه من أ ج ر إ ن هو إ ل ا ذكر وما أ س أ ل ك م عليه من أ ج ر إ ن أ ج ر ي إ ل ا على رب العالمين اتتركون فيما و ز ر و ع و ن خ ل ط ل ع ه ا غضي و ت ن ح ل و ن م ن ا ل ج ب ا س ل ا ف ر ه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 وما كان أ ك ث ر ه م مؤمنين و إ ن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إ ذ قال لهم أ خ و ه م لوط أ ل ا تتقون إ ن ي لكم رسول أ م ي ن فاتقوا الله واطيعون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 وما كان أ ك ث ر ه م مؤمنين و إ ن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أ ص ح ا ب ليكه المرسلين إ ذ قال لهم شعيب أ ل ا تتقون إ ن ي لكم رسول أ م ي ن فاتقوا الله واطيعوا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 ولا تعثوا في الأرض في م ف س و ع ه ا ل ذ ي خلقكم و ا ل ج ب ل س ا ل أ و ل ي ق ا ل و ا إ ن م ا أنت من ا ل م م ح ر ي ن و ا أنت إ ل ا بشر م ث ل ن ا وإن ظنك س م ن ا ل ك الله ذ ب الحسنى شركه الهدى شركه فأخذهم ع ذ ا و ي ه غير ر ة إ ن ه كان ع ذ ا ب ي و م ع ظ ي م و ن ك ا ج ت م ا ن ي ن ربك ل ه و ا ل ع ز ي ز ا ل ر ح ي م وإنه ل ت ل ع ل و ب ا ل ع ا ل م ي ن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 فياتيهم بغته وهم لا يشعرون فيقولو هل نحن منظرون افبعذابنا يستعجلون افرايت ام متعناهم, متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعملون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 عن السمع لمعزولون السمع فان ل تدعوا مع من ا ل عصوك ذ وأنذر ب الأقربين اتبعك ي عشيرتك المؤمنين ن لمن من فإن واخفض أ جماحك فقل اني بريء مما تعملون فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك, الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين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 أ ل م تر أ ن ه م في كل واد يهيمون و أ ن ه م يقولون ما لا يفعلون إلا, الا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا و ا ن ت ص ر و ا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أ ايمانهم قلبي ينقلبون